وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُنْيَأَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مع المؤمنين يا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 مَن كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءَ أَوْ تَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ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 İz yurikumuhum iziltaytum fi a'yunikum qalilan mayunqilukum fi a'yunihim liyaqdi amran kana maf'ula ve ila Allahi ya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 وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ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 وإذ يرِكُمُهُم إذ التَّقِيتُمْ في قَلِيلًا ما في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مَفعولاً فإلى الله تُرجعُ الأمور يا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 إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها